بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت ثم ما قدمت وأخطرت يا أيها الإنسان ما بربك الكريم الذي خلقت فتواك فعدلك في أي صورة في أي ولكن ما شاء ان كلا بل ان بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن البرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يفلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ما أدرى كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله